is da rikem vi an في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل ما وجهنم أشد حرا لو كانت وكن بل يضحك قليلا ويبقى كثير Tá kolang hola وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون اشتأذنك أولو الطول منكم